وَهُوَ الذي مَ رَجَ البَح رَين هذا عذبُّ فرُرَةُ وَهذاَامِشُد أُجَاجُ وَجَعَ بَينَهُ م بَر زَخَ وَحجرَ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 وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ غَيْرَ وَمَا أُرْسِلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ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 بِأَنَّ الصَّرِفَ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ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 هُ سَاتِهِم حَسَنَاء وَكَانَ الله وَفُورَر وَحيمَ وَمَنْتَبَ وَعَمِلَ صَادِ حَم فَإِن النَّ يتُوبُ إلَ اللهَِّ متابا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقوا فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا قد كذبتم فسوف يكون لزاما